كتيرية سد إتري ثلاثة وأربعون ثلاثة وأربعون. زولوشكا في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان. تamu a تلك هي حديقة الحيوان هل هي حديقة الحيوان تامو c جرافة هنالك الزرافات هنالك الزرافات أين الدبابة الدبب أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ كاد س زميتة؟ أين الحياة؟ أين الحياة؟ كاد س لبوفيتة؟ الأسود؟ ياس فوتو معي كاميرات صور. معي كاميرا صور. إمام استطاع إيجادنا كاميرا. معي كاميرات فيديو. معي كاميرا فيديو. كادا إما بطارية؟ أين أين توجد بطارية؟, أين توجد بطارية؟ كاد سا بينغفينتا. أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ كاد أين كاد وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ كاد أين توجد دورة مياه حمام. أين توجد دورة المياه؟ <تصفيق> هناك مقهى. هناك مقهى. تعمو <تصفيق> هناك مطعم. <تصفيق> هناك مطعم. كاد <تصفيق> أين الجمال؟ أين الجمال؟ كاد سا غوريلتا أين الغوريلات الوحشية؟ أين والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ كاد سا تيغروفيتا النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟